الحمد لله ت ع ا ل ى ن حمد هو ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه ونعمتي لهم ن ش ك و ر أنفسنا و م ن س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا ما ي ه د ه ا ل ل ه ف ل ا مضلله و م ن يضلل فلا هذيله ا وشهدوا الله هلاله الله هو هدى هول شريكه و ش ه د و أ الله وشهدوا ان محمد عبد هو رسول هو ام ما بعد فان نخير الهدي ث ي ك ت ا ب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد ان صلى الله عليه وعلي هي وسلم شر ا ل أ م ولكن ر محدثاتها محدثات بدعة بدعة ضلالة ضلالة يجب ان تكون مسؤوليه ك م ل س ؤ و ل م ي ه ومسؤوليه ومسؤوليه ومسؤوليه ا ل و م م ص ط ل ح ا ل ي ومرة من الشرح على ما أ ذ ك ر الحديث الصحيح لو أ ح د إ ن شاء الله تعالى نعم. طيب الان أ و ض ح إ ن شاء الله لو أ ح د يذكر عند أ ي بيت وقفنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة ل أ ن في المرة الماضية أو الخميس م الماضية ر ة ا ل أو الماضي ما دخلت فلو أ ح د يذكرني إ ن شاء الله تعالى يعني ما أ ذ ك ر أ ن ه ي ن ا الحديث الصحيح أ م لا فهل كان م ع ن ا أ ح د في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة ولكن أ ع ي د ان شاء الله تعالى سريعا الحديث الصحيح ونكمل إ ن شاء الله تعالى الناظم رحمه الله يقول في تعريف الصحيح وعرفنا كما مر من الكلام ان ناظم تبارك وتعالى جاء بهذه ا ل م ن ظ و م ة ببعض مصطلحات الحديث واشترط أ ن ه ي أ ت ي على كثير أو المصطلحات ا ل م ش ه و ر ة في مصطلح الحديث فيعرفها بتعريف يحاول ان يصل به, إلى المطلوب يصل به الى المطلوب لذلك لما قال في بيان نظمه هذا قال وذي من أ ق س ا م الحديث ع د ة أ ي كل او هذه ا ل م ن ظ و م ة ساتي فيها بكثير أ و ببعض من علوم الحديث ومصطلحات الحديث وكل واحد أ ت ى وحده أ ي كل مصطلح من هذه المصطلحات المصطلح أ ت ي به و أ ع ر ف ه والحد هو التعريف و ب د أ رحمه الله ب أ ش ر ف أ ن و ا ع علوم الحديث وهو الحديث الصحيح وهو أ ع ل ى علوم الحديث و ب د أ به لشرفه وهو عرفه بتعريف أ ه ل العلم له فقال أ و ل ه ا الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ أ و يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله وجاءت بعض النسخ بفتح الياء في يشذ يقال يشذ أ و يشذ وكلاهما جاء في النسخ فالناظم رحمه الله ب د أ مصطلحات الحديث التي جاء بها بهذا النوع من أ ن و ا ع الحديث أ ن ا تذكرت ا ل آ ن أ ن ن ا تكلمنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة عن الخبر وما ينقسم منه وقلنا أ ن الخبر ينقسم إ ل ى متواتر و أ ح د ف و ص ل ن ا إ ل ى هذا الحديث أ و هذا المصطلح فأول مصطلحات الحديث التي سيتكلم عنها الناظم رحمه الله في نظمه الحديث الصحيح وعرفه بتعريف وهو كما قال ما اتصل اسناده ولم يشذ أ و يعل و أ ك م ل في البيت الذي يليه يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله وهذا التعريف اصطلح عليه أ ه ل الحديث ومن هذا التعريف ن أ خ ذ شروط الصحيح الخمسه ة التي سيأتي ذ ك ر ا شاء الله تعالى إن وكما قلت أ ن هذا التعريف مشهور هو ما اتصل إ س ن ا د ه بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ وتمام الضبط هنا للصحيح لذاته ل أ ن الصحيح ينقسم إ ل ى صحيح لذاته وصحيح لغيره والصحيح لذاته هو تام الضبط يكون فيه الضبط تاما والصحيح لغيره أ ص ل ه حسن ولكن بمجموع طرقه يصحح كما س ي أ ت ي الكلام عن الحديث الحسن ونفهم فيه عند دراسته كيف نجمع طرقه وكيف يصبح صحيحا لغيره فقلت أ ن كثيرا من أ ه ل الحديث اصطلحها على هذا الحديث حتى ا ل إ م ا م العراقي رحمه الله في الفيته قال الأول المتصل الإسنادي ضابط الفؤادي بنقل عدل عن مثله من غير ما شذوذ و ع ل ة ق ا د ح ة فتوذي وغيرهم من أ ه ل الحديث عراف الصحيح بذلك وهذه شروط الصحيح فاتفقنا أ ن الصحيح ينقسم لصحيح لغيره وصحيح لذاته وسمي الصحيح صحيحا لسلامته من ا ل آ ف ا ت وضده السقيم, السقيم واهل الحديث أو أهل هذا الشاء هم الذين اصطلحوا على هذه المصطلحات من الصحيح والحسن والضعيف كما قال العراقي رحمه الله و أ ه ل هذا ا ل ش أ ن قسموا السنن إ ل ى صحيح وضعيف وحسن وكان على عهد ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره يقبلون الضعيف الخفيف الضعف الذي هو عرف بعد ذلك بالحسن ل أ ن عند ا ل إ م ا م أ ح م د كان الحديث ينقسم من حيث القبول إ ل ى صحيح وضعيف فقط أ م ا لما جاء الترمذي رحمه الله أ ش ه ر الحديث الحسن واصطلح له اصطلاحا ف أ و ل هذه ا ل أ ق س ا م الصحيح وعرف الشيخ هنا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 ف أ ك د هنا الاعتماد في الضبط والنقل وهذا بخلاف ا ل ع د ا ل ة التي هي م ط ل و ب ة نستخلص من, من هذا التعريف شروط الصحيح وشروط الصحيح خ م س ة كما مر من التعريف وهذه الشروط ت ب د أ بالاتصال كما قال الناظم رحمه الله أ و ل ه ا الصحيح وهو ما اتصل فالاتصال أ ي اتصال السند والسند هو س ل س ل ة الرجال ا ل م و ص ل ة للمتن والمتن ح ك ا ي ة السند أ و م ن ت ه ى إ ل ي ه السند من الكلام فالاتصال هنا عكسه الانقطاع أ ي أ ن لا يكون في ا ل إ س ن ا د سقط أ و انقطاع لابد أ ن يكون متصلا ومعنى الاتصال أ ن يتحمل الراوي الحديث عن شيخه بلا واسطه, بلا واسطة. ويصرح بذلك و ي صوت ر ح بذلك واضح يا اخوه الاتصال يتحمل الحديث عن شيخه تحملا صحيحا ثم يؤديه متى شاء ف ا ل ع ب ر ة هنا بالتحمل الصحيح هذا هو الاتصال والاتصال كي تعرف هل هذا السند متصلا ام لا له طرق التحمل هو أ ن يتحمل الراوي الحديث عن شيخه أ ي ي أ خ ذ الراوي الحديث من شيخه يعني البخاري رحمه الله مثلا ذهب عند شيخه عبد الله ذهب عبد بن شيخه رحمه يوسف عند فسمع منه حديثا فيقول البخاري حدثني عبد الله بن يوسف حدثني عبد الله بن ي الله و س فهكذا تحمل عنه الحديث والتحمل له أ د و ا ت ثمانيه ة وسيأتي و في ت ق إن أن نعرف معناه من شاء الله تعالى المهم أن نعرف التحمل ما معناه وهو جاء من الحمل أي تحمل, تحمل الحديث أي وهو ولكن من أ ي مكان ت ح م ل من صاحبه و من طريقه الصحيح دون انقطاع ف إ ذ ا تحمل الراوي الحديث عن شيخه أ ي أ خ ذ الحديث من شيخه م ب ا ش ر ة فهذا يسمى اتصالا ليس فيه انقطاع وسيأتي بعد ذلك السقط في الإسناد وأنواع السقط في الإسناد السقط الإسناد في في بعد نعم ذلك وسياتي الكلام إ ن شاء الله تعالى لا لا يسمى اتصالا وقطع لذلك دخل المرسل والمدلس والمعلق والمنقطع وغيرهم في أ ن و ا ع الضعيف ل أ ن ه م كلهم يوجد بهم سقط في ا ل إ س ن ا د وليس اتصالا ا فذلك ف ض ع بسبب هذا السقط ف إ ن شاء الله تعالى سوف يمر علينا إ ن شاء الله عز وجل فقلت أ ن ل م ع ر ف ة الاتصال أ م و ر منها التصريح أ و الترجيح أ و الاستنباط حتى نعرف هل هذا الشيخ ق ر أ أ و سمع او أ خ ب ر أ و حدث تلميذه او بعض الناس فحتى نعرف ذلك ب م ع ر ف ة الاتصال إ م ا أ ن يصرح الراوي ب أ ن يقول حدثني فلان أ و أ خ ب ر ن ي فلان فهذه صيغ ت ص ر ي ح ي ة ليس فيها تدليس ولا غير ذلك ل أ ن هناك ص ي غ صريح ة وهناك ص ي غ ليست كذلك نعم فلا بد لمن يتحمل الحديث أ ن يصرح بالسماع لذلك لما يمر علينا إن شاء الله تعالى الحديث المدلس المدلس لما يدلس ا ل إ س ن ا د أو المذ لا ا ل يصرح ب س م ا ع و إ ن م ا يقول سيكون أو أن عن أو、أن. وللكلام حول هذا سيكون له الله عن عن أن أن مكانه إن هذا شاء、الله. المهم هنا م ع ر ف ة معنى ا ل ا ت ص ا ل وكيف يكون لتصال ل ح د ي ث م ل فإذا انقطع هذا انقطع ا ترك ص ا ل ت ا ل ح د ي ث بسبب الجهل بالصاق ط في ا ل إ س ن ا د ي هناك الشرط الثاني وهو بحسب ترتيب الناظم رحمه الله ا ل س ل ا م من الشذوذ و إ ن كان هذا الشرط كما عرفه أ ه ل العلم هو من الشروط المنتفيه ة و ع ر ف أهل العلم ب أ ن هذين الشرطين المنتفيان الشذوذ و ا ل ع ل ة في آ خ ر التعريف و إ ن م ا قدمه الناظم رحمه الله إ م ا لتناسق ا ل أ ب ي ا ت أ و ل ع ل ة في نفسهم أ ش ا ه د انه ذكر شرطا من شروط الحديث الصحيح وهو عدم أو انتفاء ل ش و أو ا الشذوذ من الحديث في قوله ولم يشذ أ و ولم يشذ الحديث, الحديث الشاذ له تعاريف منها من قال ب أ ن الحديث الشاذ م خ ا ل ف ة الثقات لحديث الناس ومنهم من قال م خ ا ل ف ة المقبول لمن هو أ و ل ى منه وعرفه ابن حجر بذلك كما في النزهة وعرفه أ ي ض ا ابن حجر وغيره من أ ه ل الحديث ب أ ن ه م خ ا ل ف ة الثقات لمن هو أوثق م خ اوثق ل الثقات لمن ف ة ه أ و و ا ل م خ ا ل ف ة ت أ ت ي في ا ل ز ي ا د ة وربما جاءت ب ز ي ا د ة في المبنى أ و المعنى نعم فهذا الحديث إ ذ ا جاء شاذا يرد والشذوذ نوع من أ ن و ا ع العلل التي تقع في الحديث ولا بد للصحيح أ ن ينتفى منه الحديث الشاذ ف أ ه ل العلم ب ي ن ه أ ن يكون الحديث فيه م خ ا ل ف ة المقبول لمن هو أ و ل ى منه أ و م خ ا ل ف ة الثقات لمن هو أ و ث ق منه وهذا الشاب يحكم عليه بالضعف في أ ي حديث جاء وهناك أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة يذكرون فيها ذلك ف ت أ ت ي ر و ا ي ة أ خ ر ى إ م ا ل ك ث ر ة في العدد أ و في الروايات فتجعل هذه ا ل ر و ا ي ة ش ا ذ ة ربما جاء حديث كحديث تحريك ا ل أ أو ص ب ع تحريك ا ل س ب ا ب ة في ا ل ص ل ا ة في التشهد جاء التحريك بلفظ تحريك ا ل س ب ا ب ة في ل ف ظ ة ش ا ذ ة والمحفوظ الذي رواه خ م س ة من الصحابه ة جاء في نصب ا ل س ب ا ب ة في التشهد ا فكانت ر و ا ي ة تحريك ا ل س ب ا ب ة ل أ ن ه ا جاءت من طريق واحد خالف الثقات وهم خ م س ة من ا ل ص ح ا ب ة كانت هذه ا ل ر و ا ي ة ش ا ذ ة وقس على ذلك كثير من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة بهذا الاسلوب في مخالفه الثقه و إ ن كان ث ق ة ولكن خالف بعض الثقات فرد حديثه بسبب هذه ا ل م خ ا ل ف ة نعم والشذوذ ليس ل أ ي أ ح د أ ن يعرف الشذوذ وهذه تعرف ولكم سلام و ر ح م ة الله ل م ن ل ه أ ه ل ي ة في هذا العلم و ل ه ب ا ع و ع ل ى ك ع ب هو هي ل ل ا ئ م ة ا ل ح ذ ا ق ب ت ت ب ع ا ل ط ر ق و س ب ر ا ل رويات ا يعرفون أ ن هذه ا ل ر و ا ي ة ش ا ذ ة أ م لا وكان قدم ي اهل أ الحديث و ا ل أ ث ر يحفظون طرق ا ل أ ح ا د ي ث بخلاف ا ل آ ن الذين جعلوا كل الكتب مراجع لا تحفظ أ م ا قديما فكانوا يحفظون إ ذ ا سئلوا عن حديث ج ا ء و ا بطرقه دون ن ظ ر في الكتب والمطولات نعم فهذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى الحديث الشاذ الحديث الشاذ و إ ذ ا جاء كما قلت من طريق فيه ث ق ة و خ ا ل فالثقات يسمى شاذا ويضاعف الحديث بسببه فلا بد أ ن ينتفي الحديث الصحيح من هذا النوع من الشذوذ ف إ ذ ا وجد في حديث الشذوذ لا يقبل و إ ن م ا يرد نعم أ ي ض ا الشرط الثالث كما رتبه رحمه الله السلام من الله العلة فقلت أ ن الشذوذ نوع من أ ن و ا ع العلل و إ ن م ا أ ف ر د وحده ل أ ه م ي ت ه وما يترتب عليه من أ م و ر ولخطره و ل أ ن بيانه لا يدرك إ ل ا من ا ل آ ئ م ة الكبار فهو نوع من أ ن و ا ع العلل الشرط الثالث حسب ب كلام الناظم رحمه الله ا ل س ل ا م ة من ا ل ع ل ة فقال كما قال ولم يشذ ولم يعل أ و ل ه ا الصحيح وهو ما اتصل إ س ن ا د ه ولم يشذ أ و يعل لم يشذ أو يعل قيل يشذ في حديث إذا أو أنه وهناك فائدة في أنه إذا قيل حديث وفيه ع ل ة يقال حديث معل ولا يقول حديث معللا ل أ ن هكذا أ ه ل ا ل ل غ ة عرفوا هذا ا ل أ م ر يقال حديث معل بألام تأتي مشددة ولا تطلق حديث معلل والعلة مشددة تأتي حديث سبب خفي يقدح في ص ح ة الحديث مع أ ن الظاهر السلامه ة م ن العلة الحديث صحة سبب خفي يقدح في يقدح منه ع أ ا ظ ر السلامة م ننظر ه ن إ ل ى حديث فنراه و ك أ ن ه كله في ا ث ن ا د ه اتصال و متنه قبول ولكن أ ه ل الحديث الكبار إ ذ ا نظروا إ ل ي ه قالوا هذا حديث م ع ل لما بسبب سبب خفي لا يدركه إ ل ا الحذاق ا ل ف ح و ل الكبار من أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر كما قلت الامام الدارقطني رحمه الله لما كان يسال عن ع ل ة حديث كان ي أ ت ي بطرق ما يعرف أ ح د كيف ي أ ت ي بها و ي أ ت ي ويتكلم عن الرجال وهذا الطريق وهذا الحديث وغير ذلك فهذا ا ل أ م ر في بيان علل الحديث ليس ل أ ي أ ح د ولكن لمن له باع في هذا العلم وسمي بالصنعة الحديثية لذلك لا يتقنه إلا الصانع لذلك وسمي يتقنه ولذلك صنف أ ه ل الحديث كتب العلل مثل علل ابن المديني وعلل الدار قطني وعلل ابن أ ب ي حاتم وعلل الامام أ ح م د وغيرهم كتب العلل ك ث ي ر ة فجاءوا فيها بعلل ا ل أ ح ا د ي ث التي ظاهرها ا ل س ل ا م ة والعله لابد أ ن تكون ق ا د ح ة ف إ ن لم تكن ق ا د ح ة فلا تسمى ع ل ة ا لانها ع ل ل ة ب د أ تكون تسمى ن قادحة فلا تسمى علّة ل أ لم تقدح في الحديث ولم تؤد به إ ل ى الضعف فلا بد ل م ع ر ف ة العلل من جمع طرق ا ل أ ح ا د ي ث كما قال علي بن م د ي ن ي رحمه الله الباب إ ذ ا لم تجمع طرقه لم يتبين خ ط أ ه حتى نعرف ع ل ة الحديث لابد أ ن نجمع طرق الحديث و أ ي ض ا سبر الروايات إ ن كان ا ل ع ل ة في الراوي أ ر س ل ه أ و حدث عن غير شيخه أ و دلس أ و غير ذلك فيعرف بسبر روايات الراوي ايضا وسبر ا ل ط ر نعم فعلم العلا العلم واسع جدا علم مستقل وليس كل يحسنه ل أ ن ه يحتاج إ ل ى ه م ة ع ا ل ي ة و ك ث ر ة اطلاع وصبر على التحصيل وحفظ للتواريخ والرواه والروايات والطرق وغير ذلك نعم. لذلك فيما أ ذ ك ر لما يتكلم و ا عن حديث وجاء أ ح د يبين ع ل ة الحديث فلا يحكم عليه ب أ ن يقول حديث صحيح أ و حديث ضعيف عليكم السلام ورحمة الله. العبر السلام الله بقولك ورحمة هنا هذا صحيح ا ل إ س ن ا د أ و هذا ضعيف ا ل إ س ن ا د ل أ ن ه ربما وجد طريق آ خ ر لم تطلع علي ه ع ن د غ ي ر ك ي ص ح ح في ا ل ح ر ي ث أ و يضعف ا في ا ل ح ر ي ث ف ب ت ع م ي م ك ا ل ح ر ي ث ب أ ن ه ضعيف أ و صحيح ربما يوقع وكافي ا ل خ ط أ فعليك إ ذ ا حققت حديثا ق ق ت ح أ و خرجت ح د ي ث انتهيت و ا إ ل ى أ ن هذا الحديث مرسل أ و ضعيف أ و فيه ع ل ة أ و صحيح عزو كلامك إ ل ى أ ن الحديث لا يطلق عليه و إ ن م ا يقال هذا صحيح ا ل إ س ن ا د أ و هذا ضعيف ا ل إ س ن ا د ل أ ن ك جمعت ما اطلعت عليه من الطرق فوصلت إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة أ و هذه ا ل د ر ج ة وربما جاء غيرك فوجد طرق أ خ ر ى ل أ ن ك لا تستطيع أ ن تحصل جميع المصنفات فيرى أ ن هذا الحديث ربما له تابع أ و شاهد أ و غير ذلك فيتقوى الحديث إ ن كان ضعيفا أ و حكمت عليه ا بالضعف فيقول هذا حديث صحيح وغير ذلك فهذه ف ا ئ د ة أ ي ض ا لا بد ان تكون و ا ض ح ة نعم إذن علينا مر اتصال السند وعدم الشذوذ وعدم ا ل ع ل ة الشذوذ و ا ل ع ل ة شرطين منتفيان لا بد أ ن ينتفيان والاتصال شرط ث ب و ت ي لا بد أ ن يثبت ثم جاء بعد ذلك بقول الناظم رحمه الله بعد ذكر هذه الشروط قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله قال يرويه عدل ضابط يرويه هنا تكلم عن ا ل ر و ا ي ة أ ي ا ل آ د ا ء تكلمنا في الاتصال عن التحمل تكلمنا في الاتصال عن التحمل وعرفنا التحمل ما عن وعرفنا في هو وهنا يتكلم عن ا ل آ د ا ء أ ي أ ن تحدث أ ن ت بالحديث أ ن ت أ خ ذ ت الحديث عن شيخك هكذا ت ح م ل ت وبعد ذلك ترويه أ ي تخرجه للناس أ و تكتبه في مصنف أ و غير ذلك فهنا ا ل ر و ا ي ة أ و هنا ا ل آ د ا ء يرويه عدل ضابط يرويه عدل ضابط فذكر ا ل ع د ا ل ة والضبط وهما شرطين للحديث المقبول للحديث المقبول ل أ ن هذين الشرطين يجتمعان للصحيح والحسن وينتفيان عن الضعيف أ و ينتفيان من الضعيف نعم أخي ا ل حتى ح أ ذ ك ر أن ان ب الصلاح أو الخطيب البغدادي على ما أذكر نعم الخطيب البغدادي ما أذكر قال إ ذ اذا, إذا حدست أو إ إذا إذا حدثت فقمش إذا حدثت على ما أذكر لفظه إذا أذكر ما حدست حدست على لفظه فقمش و إ ذ ا رويت ففتش نعم فهنا معنى هذا الكلام أ ن ك إ ذ ا أ خ ذ ت الحديث فاجمع إ ذ ا حدثت بحديث ف ق م ش أ ي اجمع فالتحمل فيه تحمل أ ي شيء تسمعه لذلك التحمل لما نتكلم عن طرق التحمل أو أدوات أو التحمل نعرف أ ن التحمل يتحمله الكافر والمبتدع والمسلم لهم أ ن يتحملوا الحديث أ م ا في ا ل أ د ا ء فلا له شروط في ا ل أ د ا ء فقيل إ ذ ا حدثت بشيء أ و إ ذ ا سمعت شيء تقمش تجمع أ ك ب ر قدر ما يمكنك من أ ن تجمع فيه ا ل أ ح ا د ي ث وإذا رويت فلا ف ت تخرج ش عندما عندك من ما ا أ ح د ي فيه صحيح ضعيف معي ث تفتش هل هذا صحيح أخرجه هل هذا ضعيف أجعله معي؟ لا أخرجه لا أو أ بد ي ن ضعفه ف وهكذا ا ل ب لفهم هذه ا ل م س أ ل ة فهناك فرق بين التحمل والاداء لذلك قلنا أ ن الاتصال يجمع بين ا ل أ م ر ي ن بالنسبة للراوي. بالنسبة ل يتصل خ ه هو ي به من حيث التحمل ويتصل بتلميذه أ و من, من يؤدي إ ل ي ه الحديث بطرق ا ل ر و ا ي ة إ م ا أ ن يجعل هذا الذي ي أ خ ذ منه الحديث يسمع عليه أ و ي ق ر أ عليه أ و يسمع منه أ و غير ذلك وهذا أمر يطول العبر ك ل حول أدوات التحمل والأداء ا أدوات م فيه ف ن ر ج ه شاء الله تعالى في وقته العبر هنا ك م اي قال النظم رحمه الله رحمه ر و يخبر ه عدل ضابط أي ي به أ و يحدث به أ و ينشره عدل ضابط ف ا ش ت ر ت ا ل ع د ا ل ة والضبط و ا ل ع د ا ل ة لها تعريفات ك ث ي ر ة جدا ولكل إ م ا م تعريف عرفها ابن حجر وعرفها الصنعاني والشافعي وابن حبان وابن ا ل صلاح والعراقي وغيرهم كل كلها له التعريفات هذه تعريف وتصب هذه التعريفات كلها في مسمى واحد مسمى هو ما اتفق عليه أ ه ل الحديث في تعريف ا ل ع د ا ل ة ب أ ن ه ا م ل ك ة تحملك المرء على ملازمة التقوى والمروءة على ل م ة تحملك على م ل ا ز م ة التقوى و ا ل م ر و ء ة هذا أ ش ه ر تعريف و أ ج م ع تعريف ملكة تحملك على ملازمة والمروءة على التقوى、والمرؤة. هذه هي ا ل ع د ا ل ة وهناك تعريفات أ خ ر ى منهم من زاد ومنهم من قل فالحافظ ا بن حجر رحمه الله كما في نزهته قال من العدالة هو من أتى بالواجبات وترك المحرمات والشفعي قال الذي لا يجاهر بكبيرة ولا والشفعي على بكبيرة صغيرة هو وترك من أتى يصر ابن حبان قال من قارب وسدد وغلب خيره ش ر ابن ا ل صلاح رحمه الله قال من ترك الكبائر وكانت محاسنه أ ك ث ر من مساوئه وغير ذلك ابن الصلاح له تعريف في كتابه المقدم ة قال ا ل م ل قال ل ك أو ا ع د ا ل ة هو المسلم البالغ العاقل السالم من أ س ب ا ب الفسق وخوارم المروءه وهذا يشترط, الرواية يشترط الرواية في ا ل ر و ا ي ة يشترط في الاداء ي ولا يشترط في التحمل ولا يشترط في التحمل هذه الشروط التي ذكرها ابن ا ل ص ل ا ح رحمه الله تعالى طيب ا فهمنا ا ل ع د ا ل ة و ا ل ع د ا ل ة طيب تفضل أ خ ي <تصفيق> ل أ ن ا ل أ د ا ء غير التحمل أ ن ا ا ل آ ن أ س م ع حديثا من شيخ وجلست عنده وهو لا يعرفني و إ ن م ا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثني فلان عن فلان أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ف أ ن ا سمعت منه الحديث فجعلت ه فجعلت الحديث عندي إ م ا في كتاب أ و في ذاكرتي وهذا هو أروي عنه به الضبط كما سنتكلم فعندما سنتكلم أن أريد أحدث أي أ ه ل العلم وضعوا شروط لكي يقبل الحديث منك أهل أن أن هذا العلم من كل خلف عدوله وهذا صحيح بخلاف من ضعفه هو حسن إن شاء الله طرقه الله عليه له الحديث الحديث يحمل العلم كل خلف الحديث بخلاف تعالى فالذي النبي صلى وسلم لابد وضعوا كما جاء شاء صحيح حسن يحدث بحديث يريد في يكون شروط بمجموعة من من إن مسلما صاحب خلق صاحب ع د ا ل ة لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتكلم بحديث من صنعه هو لا بد أ ن يكون حافظا حتى لا ينسى وهو يحدث فوضع شروط فاختلف التحمل عن ا ل أ د ا ء فاختلف التحمل عن ا ل أ د ا ء فهمت ع ل ي نعم فمثلا أ ب ي رقيه تميم بن أ و س ن الداري ة رضي الله عنه هو صحابي كان نصرانيا قبل إ س ل ا م ه وهو روى أ و لما خرج في البحر وضاع شهرا في البحر ووجد ا ل د ا ب ة في ج ز ي ر ة وكلمها لما رجع إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم حدثه حدثه بهذا الـ الـ الـ الـ أو هذا الذي راه فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه حدث عنه نعم وهو لم يحدث أ و لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إ ل ا بعد إ س ل ا م ه فالنبي قبل ا منه ر و ا ي ة الحديث بعد إ س ل ا م ه لانه اصبح مسلما نعم فوضحت إن فوضحت ء الله الفرق بين التحمل والأذاء شاء بين تعالى وقته إن شاء الله تعال يعني الوقت الذي سنتكلم وإن عن أدوات التحمل الثمانية وأدوات الثمانية س ن س ت ف ي د إ ن شاء الله تعالى في هذا لكن نحن نتكلم ا ل آ ن في الصحيح يعني حتى آآ لا آآ يعني نتكلم عن أ م و ر ربما تختلط علينا ا ل آ ن إن ش ا ء ا ل ل هذه ه شروط أ ه ل الحديث في التحمل أ ن تتحمل كل شيء, تتحمل كل شيء فقالوا الصغير يتحمل الكبير يتحمل المسلم يتحمل الكافر يتحمل أ م ا في ا ل أ د ا ء فلنا ضوابط وشروط في الذي يروي لابد أ ن ينفذها و إ ن شاء الله تعالى س أ ت ك ل م عنه ب ا س ت ف ا ض ة في وقته حتى لا يمر الوقت إن شاء يمر إن وقفنا عند طيب العدالة نعم نعم و ل م ع ر ف ة ا ل ع د ا ل ة ع د ا ل ة الراوي لها أ م و ر أ ي ض ا كما عرفنا الاتصال كيف يعرف لا ل ل ع د ا ل ة أ م و ر منها أ ن الراوي مشهور ومعروف عند ا ل ا ئ م ة الكبار المحدثين ب أ ن ه يروي ا ل أ ح ا د ي ث ويحدث ويسمع فيعرف بانه ي بأنه عدل ر ف بأنه ع فيقال له صاحب خلق ومنه ايضا التزكيه اهل العلم يزكون هذا يزكون ه الراوي يقولون هذا الرجل امام مثلا هذا رجل ثقة ثقه هذا ركن هذا رجل عدل وما أ ش ب ه هذه ا ل أ ل ف ا ظ والخطيب رحمه الله كما في ا ل ك ف ا ي ة كتاب له اسمه ا ل ك ف ا ي ة في علم الروايه ة بمعرفة قال حال الراوي ل ع في د ت اختبار الأحوال يختبرون هذا الراوي بتتبع ا ل أ ف ع ا ل التي يحصل معها العلم من ن ا ح ي ة غ ل ب ة الظن ب ا ل ع د ا ل ة يختبرونه في أ م و ر يعرفون منها هل هذا صاحب عداله ة أم م لا و ن م م ك ام ذهب إلى ذلك ابن حبان إلى ل ك ا ا ح و ا لا ن س و وهو رحمهم الله يطلق أصلا وهو أ ن ا ل أ ص ل في المسلم ا ل ع د ا ل ة فمن لم يجرحه احد فهو عدل وهذا مذهب متوسع جدا ولكن ا ل ع ب ر ة بنظر أ ه ل الحديث والكلام بما يقولونه لأن هناك من المستورين وهناك بما هناك لأن من من المبهمين وغير ذلك لا يعرفون فلو أ ط ل ق ن ا اللفظ أ و أ ط ل ق ن ا القول ب أ ن كل من لم يجرح فهو عدل فادخلنا غير المقبولين في الرواة وغير ذلك من الأمور التي يعرف بها أحوال العدالة حتى قال ذلك من بعضهم وغير في يعرف حتى ان رجال الصحيح عدول رجال الصحيح أ وهذا الصحيحين البخاري ومسلم عدول و أ ي ض ا إ ط ل ا ق يرد ل أ ن ا ل ب خ ا رحمه ي ومسلم ر م الله اشترط الصحيح في مصنفاتهم ولكن هناك بعض الأحاريث تدخل في المتابعات أو الشواهد أو الفروع تدخل أو أو في فيها رواه ضعفاء وغير ذلك فلو أ ط ل ق ن ا القول بكل ما في الصحيح من الرجال فهم عدول هذا توسع غير مرضي ثم هناك شرط آ خ ر وهو الضبط يرويه عدل ضابط عن مثله ل ه ضبطه معتمد في ضبطه ونقله والضبط ح ف ظ هو الحفظ وله قسمان وله قسمين ضبط الصدر وضبط الكتاب ضبط الصدر وضبط الكتاب ف ضبط الصدر هو أ ن يثبت الراوي حفظه أو يثبت الراوي يثبت الحديث الذي تحمله في صدره ويحدث به متى شاء أ و يتحمل الراوي الحديث ويؤديه متى شاء فيكون الحفظ هنا في الصدر نعم فأن أعلى سمعه ما الحفظ غيبا وهذا الضبط الصدر فأن يثبت ما سمعه الراوي حفظ يثبت وهو ويستحضره متى, شاء ويستحضره متى شاء وهذا كان أ ي ض ا على عهد أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر قديما في أ ن ه م كانوا يحفظون مئات ا ل آ ل ا ف من ا ل أ ح ا د ي ث ف ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله قيل عنه كما قال أ ب و زرعه رحمه الله ذا إ ن أ ح م د او إ ن ابن حنبل يحفظ أ ل ف أ ل ف حديث أ ي مليون حديث فقيل وكيف عرفت ذلك قال دارسته الابواب أ ب و ل ل إ م م ا ا خ ا الله قال أحفظ من الأحاديث ثلاثمائة ل ألف ي حديث مائتي حديث ضعيف رحمه أحفظ من ومائة ألف ألف حديث صحيح وجاءت روايه اخرى عنه قال أ ح ف ظ و ا س ت م ا ئ ة أ ل ف حديث و أ ي ض ا باقي أ ه ل السنن المصنفات وغيرهم أ ص المصنفات ح ا ب و كانوا يحفظون ا ل أ ل و ف ا ل م ؤ ل ف ة من ا ل أ ح ا د ي ث منهم من نعرف ومنهم من لم نعرف فكانوا يحفظونها حفظ ص د ر لذلك لما اختبر ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله لما نزل بغداد في م ا ئ ة حديث فقلبوا اسنادها اسانيدها ومتونها ف أ ج ا ب عنها كلها ل أ ن ه كان يحفظ حفظا متينا فهذا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى حفظ الصدر وله طرق ل ل م ع ر ف ة ومنها ما قلته في بيان الاختبار وهناك حفظ أ و ضبط كتاب ضبط كتاب ومعناه أن يصون ان ل ر ا كتابه و ي من أ و ل ما يدخل فيه الحديث ويصححه ويقابله على أ ص ل شيخه ونحو, ذلك ونحو هذا فهو ي أ ت ي بالكتاب يكتب فيه ما سمعه من شيخه ويحفظ هذا الكتاب في مكان بحيث لا يكون للورقين أ و أحد يعبث في ا لابد ك ت فيضيف ح ي ث ان أو أو يحذف حديثا إ س ا د أو إسناد أو متن غ يعرف ر ذلك فهو يصونه من ب ث ا ل و ق ي وغيرهم ي ن أن ولابد ر ع ما فيه حتى لا يختلط عليه ا ل أ م ر فبعض أ ه ل الحديث ل م ع ر ف ة هل هذا الراوي يضبط حديثه من كتابه أ م لا ي أ ت ي بالحديث أ التي في الكتاب فبعض ي أ خ ذ ه ا منه أ و يقول له حدثني من كتابك فيحدثه فبعد ف ت ر ة ك ب ي ر ة ي أ ت ي م ر ة أ خ ر ى فيقول حدثني من كتاب فلو تغير عرف أ ن كتابه تغير وهذا يحدث هناك كثير من الذين كانوا يحدثون من كتبهم ثم حرقت هذه الكتب فأحدثوا من حفظهم فاختلطوا هناك كتبهم هذه حفظهم الذين الكتب يحدث كثير حرقت ثم من من من و و ض ع ف الجمع بسبب هذا ا و بين ضبط الصدر وضبط الكتاب هو ا ل أ ف ض ل ان تجمع بين ضبط الصدر وبين ضبط الكتاب هذا هو عليه أهل أمامهم ذلك الأفضل وكان عليه كثير من أهل الحديث كانوا الأحاديث الكتاب يحفظون ويجمعون بوضع حفظ كثير من نعم مع صدر هذا إ ن شاء الله تعالى بالنسبه للحديث الصحيح و إ ن كان فيه مباحث كثيره ة تطول ولكن ذ ا شاء الله يكفي إن تطول ع ا مبدئيا بما أننا في بدايات ل ى في ل علم الحديث إن شاء الله ب رعا شاء إن ز ج ف ن س أ الله يعلمنا ويبصرنا وينفعنا بهذا العلم منا لنا ونتقبل ولكم أن وأن ومنكم نعم يغفر المقدم هو حفظ الصدر وهو أ ع ل ى من حفظ الكتاب ف ا ل أ ص ل هو حفظ الصدر ولكن إ ت م اتماما م ا ل ل أ ك ي ي د ف ج ع بين حفظ ل وحفظ وحفظ الكتاب ص د ر وحفظ فكان أ ئ ة ك ب ر يحفظون ا ل أ ل و ويحدثون ف المؤلفة الأحاريث من من ك ت ب ه م م ف ن ا يقال لهم لما لهم ل ذ ك ي ق و و ل ن نحن نحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أ م ر مهم إ ن شاء الله عز وجل بإذن بمنه رب سبحانك وبحمدك وأتوب إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك موعدنا الحسن نسل يمن علينا العالمين أن أنت الله المرة القادمة الحديث الله والحمد اللهم لا وجل وفضله لله وكرمه أشهد عز شرح أستغفرك في